سّبح اسمَ رَبِّكَ الأعَلى الذي خلَقَ فَسَوى والَّذ قدَ فَهدَا والَّذ أخرجَ المروعام فجعللَهُ غث أن أأَحوام سَنقرئكَ فَلا تَسَ إَّ مَا شَ الله إنهُ يعلم الجَهرَ وَماَا يَخفام.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 وميكائيل وإسرافيل يا فاطر السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون إهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم اهدنا في من هديت اللهم اهدنا في من هديت وتولَّنا فيمن تولَّيت وبارِك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شرَّ ما قضيت إنك تقضي ولا يُقضى عليك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 ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلام اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به اعطيت اللهم اعتق رقابنا من النار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 يا مَنْ تَسْمَعُ كَلَامَنَا وَتَرَى مَكَانَنَا وَتَعْلَمُ سِرَّنَا وَجَهْرَنَا اللهم رُدَّنَا إِلَيْكَ رَدًّا جَمِيلًا حَمِيدًا عَاجِلًا غَيْرَ آجِل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته ولا مريضًا إلا شفيته ولا مُبتلًا إلا عافيته ولا ضالًا إلا هديته ولا ميتًا من أمواتنا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وأنت على كل شيء قدير اللهم يا ذا الجلال والإكرام وفرِّج همَّ المهمومين من المسلمين ونفِّس كرب المكروبين وقضِ الدَّينَ عن المدينين واشفِ مرضانا ومرضَ المسلمين اللهم يا حيُّ يا قيُّوم وفِّق إمامنا بتوفيقِك وأيِّده بتأييدِك اللهم هيِّئ له البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدلُّه على الخير وتعيد عليه اللهم وفقه وولي عهده لما تحبه وترضاه اللهم يا كريم يا حليم يا ذا الجلال والإكرام اللهم كما جمعتنا في هذا المكان اللهم كما جمعتنا بجوار بيتك العتيق فاجمعنا في جنات النعيم إخوانا على سرر مدينة.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 اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدِك ورسولِك محمد وعلى آله وأصحابِه والتابعين